ا ل ح موسوعه د النابلسي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن إ ك نعبد ن وإياك ت ع ي ن اهدنا ص ط ا ل س ت ق م صراط ي ت ق ل ب ه م في ا ل ب ل ا د ك ذ ب ى شركه دعويه ل نوح غير ربحيه ذات مضمون ب ا يدحق به الحق ف أ خ ذ ت ه م فكيف ك ا ن ع ا ب ي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 اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا و ا د خ ن ه م جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انصت ا ل عزيز ا ل حكيم وقهم ا ل س ي ئ ا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ف و ز وإن يشرك به ت موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه و ا ت ذ ك ر 「よくわかるよくわかるよくわかるよくわかるよくわかるよくわかるよくわ k a か a b ら t い。 you、mm -hmm. you know. رجلاً أن موسوعه ن ربي النابلسي و للعلوم الاسلاميه لا يهدي موسوعه م ر ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه فمن ي موسوعه ن ر د م م و النابلسي ا ل ه يريدهم م ل ع ا د ويا ق و م خ للعلوم ي ي ك م الاسلاميه ن د يوم ت و د